Closed oh Captioning <laughs> وإذا النجوم تنسل وإذا السماع قلجت وإذا الكبار نصفت وإذا Vielen Dank. the other one. وعال مكين إلى قدر نجعلنا في قار مكين إلى قدر معلوم